إلا في رارا وانني كلما دعوتوب لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في ا بَنِي ابْن وَاسْتَرْ شَوْثَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثممَّ إِ ي أَعَُ لَهُم وَأَسْرَتُ لَهُم إسَوًا فَقُللتُستَفِرُ رََّكُمُ إِهُ كَانَ غَفَّ غَي سِل عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمُ أَطْوَارًا لَ تَلََ كَ فَ خَلَ قَ اللهَّهُ سَبعَ سَمواتِطِبَ قَمْ وَجَعَلَ القمَرٌ فيِيهِ لُورَ وَجَعَلَ الشَّم سَسِجَاء والله أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم مِّنْهَا إِلَىٰ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بَسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِي فَجَاجِ قَالَنُوحُ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُم مَّالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَظَ وَمَكَرُْ مَك وَكُمبَّضَ وَقَاُ لَا تَذَرٌ آِهَ تَكُمْ وَلَا تَذَرَُّ وُددٌَ وَلاسُوعََ وَلَا يَغُثَ وَيَعقَ وَلَ وقد ضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مومنا وللمومنين والمومنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا